الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في جملة ممتن به على بني إسرائيل وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يذكرهم بنعمته حيث ظلل عليهم الغمام وذلك في تيههم المشهور الذي بقوا فيه تلك المده الطويلة فصار السحاب يظللهم من حر الشمس وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم المن وهو كما يقول طائفة من المفسرين شيء يشبه العسل صمغة حلوة الطعم والمذاق وكذلك أيضا السلوى فهي طائر كما قال بعضهم هو السمانة أو يشبه السمانة طائر دون الحمامه يذكرون أوصافه في كتب التفسير المقصود أنهم صاروا يأكلون المن والمن في الأصل يقال لكل ما يمتن الله عز وجل به على عباده من غير عمل ولا كد ولا سعي من الإنسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن والكماءة معروفة فهي من المن باعتبار أن الإنسان لا يزرعها فهكذا كل ما لا سعي للإنسان فيه فهو في جملة المن فيدخل فيه هذه الصمغة التي تنزل في بعض النواحي على الأشجار وتكون حلوة المذاق تشبه العسل وأنزلنا عليكم المن والسلوى وهكذا أيضا قال لهم أمرهم أن يأكلوا أمر إباحة وتوسعة كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل من هذه الطيبات التي رزقكم الله تبارك وتعالى من غير حرج ولا تبعة تلحقكم في ذلك يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة ما يتصل بالمناسبة وذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما دفع عنهم من النقم شرع يذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم وظللنا عليكم الغمان وأنزلنا عليكم المن والسلوى قبل ذلك ذكرهم بنعمه بإنجائهم من ال فرعون وما كانوا يفعلون بهم وإنجائهم من الغرق واغراق هذا العدو وكذلك أيضا ما حصل من توبته تبارك وتعالى عليهم ومن أحيائهم بعد موتهم حينما أخذتهم الصاعقة وما إلى ذلك يؤخذ من هذه الآية أيضا وظللنا عليكم الغمام فهذا الظل الذي يحصل للناس لا شك أنه نعمة لكنهم لا يستشعرونها الناس لا يستغنون عن هذا فلما كان بنو إسرائيل في التيه ظلل هؤلاء بالغمام فالله تبارك وتعالى جعل لنا من هذه البيوت والمساكن والأشجار وما إلى ذلك جعل لنا فيها الظل الظليل الذي نتقي فيه حر الشمس ونتقي فيه أيضا المطر وما يتأذى منه الناس ولذلك لما كانت بلاد العرب حارة كما هو معلوم ذكر في جملتي نعيم الجنة ذكر الظل الممدود الظل الممدود في البلاد البارده قد لا يقع ذكره موقعا في نفوسهم لربما يتمنون رؤية الشمس الذين لا يرونها إلا قليلا أو نادرا يستبشرون بذلك اليوم الذي تطلع عليهم فيه الشمس ويرونها ولربما اتخذوا ذلك اليوم عيدا لكن في بلاد العرب الحارة والله عز وجل قد خاطبهم بهذا الخطاب يستشعرون هذه النعمة والحاجة إلى ذلك إلى هذا الظل فذكر ذلك في نعيم الجنة وظل ممدود وذكر الطلح الممدود على قول كثير من المفسرين ان الطلح هو الشجر المعروف من شجر العضاه وهو الشجر الذي يكون في البرية في أرض الحجاز ونحوها شجر ظليل ولكنه كثير الشوك وشوكه أقصى ما يكون شوكه قاسي وثلاثي في الغالب أو رباعي يعني له فروع وكذلك أيضا هو في قاية القوة فمن أراد أن يستظل بذلك الشجر فهو بحاجة إلى تنحيته وتهيئة ذلك المكان. بإزالة الأشواك المتناثرة تحته طلح منضود طلح شجر الطلح ليس له شوك هذا لا يتصور عندهم هذا غاية الأمان فذكره في الجنة والقول الآخر أن الطلح هو شجر الموز وأن المنضود يعني الثمر أنه قد نضد هذا الثمر نضد بعضه على بعض لكن الشاهد القول الأول أو المعنى الأول وهو المناسب هنا فهناك نعم كثيرة أيها الأحبة لا يستشعرها الإنسان وإنما يستشعرها من فقدها إذا كان الإنسان في مكان حار إذا كان الإنسان قد تعطلت به مركبته في برية لا يجد شجرة يستظل تحتها ولا سقف عندها يدرك قيمة الظل وأهمية الظل فضلا عن النعم الأخرى من الطعام الذي يحتاج إليه ونحو هذا فإن الإنسان حينما يجد شدة الجوع أو العطش فإنه يدرك عندها قيمة هذه الأطعمة والموائد التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها ربما كان البعض أيها الأحبة قبل الإفطار يظن أنه سيلتهم كل شيء ولربما قد أتى على بعض الباعه أو من يصنعون الطعام في طريقه في المساء أو نحو ذلك قبل الإفطار فيظن أن ذلك هو غاية الأمان وأنه لو قدر له أن يفطر في هذا المكان لما أبقى شيئا من هذا الطعام أكذا شعور الإنسان ولذلك لربما يتوسع في الشراء إذا كان في حال الصوم يذهب يشتري العصر يتوسع في الشراء ويظن أنه سيأكل هذا جميعا فإذا أفطر فإن ذلك لربما لا يحرك شيئا في نفسه فلو أتى إلى هذه النواحي التي أتى عليها بعد العصر بعد الإفطار بعدما أفطر فإنه لن يجد نفس الشعور الذي كان قبل ذلك هكذا في استشعار النعم وحاجات الإنسان وهي أشياء تحتاج إلى تبصر في نعم كثيرة جدا كما ذكرنا في بعض المناسبات في كلام أهل العلم كالحافظ ابن الجوزي والحافظ ابن القيم وأمثال هؤلاء يقولون من الذي يستشعر نعمة الهواء ويقول الحمد لله على هذه النعمة لكن من فقدها من حبس عنه النفس يعلم قيمته من يمشي وهو ينقل معه جهازا تنفسيا يساعده في تنفسه في المجالس في الأماكن الخاصة والعامة يحمل اسطوانه مثل هذا يستشعر النعمة التي فيها الآخرون لكن النعمة المبذولة كثير من النفوس تزهد فيها ولا تستشعرها ولذلك انظر إلى حال الفاقدين لها وكيف تتطلع نفوسهم عليها وانظر إلى من كانت النعم بين أيديهم فإن نفوسهم لا تتوق إليها يبحثون عن شيء وراء ذلك شيء جديد حتى الأطفال قديما حينما كان الطفل لا يجد شيئا فإن أدنى الأشياء من حلوى أو نحو ذلك تقع في نفسه موقعا لا ينسح بينما الآن لربما ربما لا يسد نفسه شيء لماذا؟ لأن ذلك موفور عنده فهو زاهد في ذلك كله الذي ما رأى الفواكه والحلويات نحو ذلك ربما حينما يراها لا يتمالك أما الذي هي بين يديه صباح مساء لربما يجبر على الأكل أهله يلحون عليه أن يأكله ويرفض رفضا قاطعا لأن نفسه لا تطلبه ولا يلفت نظره ولا يحرك فيه ساكنا فينبغي استشعار هذه النعم انظروا الى هذا الامتنان من الله تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا الرزق الذي لا يجده اهل المدن والامصار من وسلوى والظل بالغمام ولكن هؤلاء القسات الجفات زهدوا في ذلك كله وسأموه وملوه تبهوا السآمه الملال للنعم والزهد فيها هذا من طبايع كثير من النفوس إذا استمرأت النعمة رغبت عنها وصار ذلك لا يحرك فيها مشاعر الشكر لله تبارك وتعالى لا في القلب ولا في اللسان ولا بالعمل في الجوارح بل ربما ينفر منها ويعيبها ويذمها وهذا لا يجوز بحال من الأحوال وهو من كفران النعمة على اختلاف النعم وتنوعها سآمة النعمة انظروا إلى ما قص الله تبارك وتعالى من خبر سبأ وإذا بلغنا إن شاء الله تعالى ذلك الموضع لنا وقفات ودروس فيها من العجائب والعبر والعظات شيء الكثير هؤلاء قد أنعم الله عز وجل عليهم بالنعم جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب يعني هذه نعمة وافرة لا يحتاجون معها إلى شيء آخر وإذا أرادوا السفر إلى بلاد الشام بلاد بعيدة عن اليمن فكما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة يعني بمجرد الخروج من هذه القريه. يرون القرية الثانية وقدرنا فيها السير يعني السير فيها محدود كيلومترات قليلة ما يحتاجون إلى أخذ الزاد وهم في حال من الأمن لا يخافون ما يحتاجون إلى حرس وفرقه من أجل حمايتهم إلى عهد قريب الناس الذين يذهبون إلى الحج اقرأوا في كتب الرحاله الغربيين وغير الغربيين موجودة مطبوعة في المكتبات يذكرون ما الذي كان يحدث بعض هؤلاء الغربيين كانوا يلبسون الزي العربي ويظهرون على أنهم من جملة الحجاج، وهم من غير المسلمين ليشاهدوا ويدونوا وبعضهم له مآرب أخرى فكانوا يصفون وصفا دقيقا كأنك تشاهده في سير الجمال ومن يقود هذه الجمال ويسوسها وصوت الحادي ويصفون ذلك الذي يدلهم الطريق ويعرف فهو خريت يعرف الطرق ويعرف المسالك ثم بعد ذلك حينما يفاجئهم مجموعة من قطاع الطرق واللصوص ونحو ذلك ومعهم بنادق وما الذي يحدث والأوامر التي توجه إلى هؤلاء كيف يفعلون ثم بعد ذلك حينما يبدأ التراشق والاشتباك مع هؤلاء المهاجمين انظروا هكذا كانت حياتهم خوف, خوف واليوم المرأة تسافر تذهب إلى العمره في رمضان وتذهب إلى الحج لربما معه لا أحتاج أن أقول بلا محرم لأن المرأة ينبغي أن لا تسافر إلا مع محرم لكن لربما مع غلام حديث البلوغ وتذهب معه متى شاءت إن شاءت برا وإن شاءت جوا لا تخاف إلا الله من أي ناحية إن شاءت هذه نعمة لا تقاس ولا تقدر بثمن لكن نحن لا نستشعرها اقرأوا أيها الأحبة كلام الشعراء الذين كانوا يصفون أنفسهم كيف يصفون أنفسهم بالبطولات وكيف كانوا يقطعون الفيافي والمهالك والمفاوز البعيدة فيصفون شجاعتهم أنهم يذهب الواحد منهم على جمله ويقطع هذه الأماكن الموحشة وحده دون خوف ولا وجل لماذا لفرط شجاعته لأن هذه الأماكن لا يقطعها الواحد تحتاج إلى جموع من أجل أن يقوي بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا أما الآن كل من عن له أمر أو لم يعن له أمر يركب سيارته يذهب أسمع عن بعض الشباب أصلحهم الله لاتفه الأسباب يقول لصاحبه أتحداك أن تذهب إلى المطعم الفلاني في الرياض تأتي بكذا وتجي يشغل سيارته ويذهب هذا أشياء نسمع بها ولا نستبعدها الله فاوت بين عقول الخلق فيستفز هذا ويذهب فعلا ويأتي لهم من هذا المطعم هذا الذي لو ترك يمشي في الصحراء بدون هذا كله في السابق يستطيع أن يخرج خلف بيته مئة متر بعد المغرب ولكن نعم الله تترى على عباده مع غفلتنا العظيمة الشديدة عنها من الذي يجلس عند بيته يحرس ويتناوبون للحراسة عند البيوت أو في الأحياء أنا رأيت في بعض البلاد فرق من أهل الحي طول الليل نوبات كل مرة نوبة على مجموعة يحمون الحي يدورون طول الليل لأنهم لا يأمنون هؤلاء من قوم سبأ لما كانت هذه النعمة بينهم وبين القرى التي بارك الله فيها ويا الشام قرى ظاهرة ما يحتاجون إلى زاد وهم في أمان فملوا هذه النعمة فماذا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم باعد يعني ما معناه معناه يقولون نريد أن نذوق السفر اللي يقولون فعلا نريد أن نرى التعب هذا والمغامرات والخوف نريد أن نقطع المفاوز الطويلة نشعر بالسفر الحقيقي هذا ما هو سفر هذا من بطر النعمة والكفر بها ونحن قد نقع في أشياء تشبه هذا فقد يترك الإنسان هذه المراكب التي من الله عز وجل بها على الناس؟ اللي مل النعمة لا يدري ماذا يصنع بنفسه وتجده على دراجة عادية هوائية يذهب إلى الجامعة ربما 15 كيلو أو 20 كيلو أو هذا فقير مسكين ما عنده شيء صدق عليه طيب ما باله على دراجة بين هالسيارات كل شوي تقول سيارة تبي تشيله هو بطر النعمة والثاني على دراجة نارية ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا شفتهم ترحمهم تشفق عليهم في طريق سفر طريق سريع بين السيارات برد أو سموم وحر ما بال هؤلاء مساكين ما عندهم شيء؟ وين جالسين؟ جاكرتا ولا؟ لا يقول لك هذا الدباب قيمة أربعمائة ألف ريال هذا لا باطر النعمة فملوا كل شيء فيبغى يجرب شيء آخر وتسمع عمن يذهبون مشيا على الأقدام مئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات على الأقدام ما عندكم شيء حفاة عراد وترى البسه وأزياء تظن أن هؤلاء من أفقر الناس ترى في المطار ترى في أماكن عامة وتنظر إلى حذاء بلا شراب وحاله وإذا نظرت تشفق عليه وتقول شل فقير المسكين أبا تصدق عليه اشتري له شي يلبسه فإذا سألت ما بال هذا بهذا اللباس وهذا اللبس قالوا وين هذا الآن هو الموضح هؤلاء ملوا من الألبسة فهذا التبذل هو لون من التغيير وستعمله عن عارضين للأزياء في الملابس المستعملة وقد تباع أحيانا بأغلى من سعر الجديد هذا موجود فهذا من بطر النعمة وأصبح الناس يبحثون عن الأشياء القديمة ويزاودون فيها وتباع بأغلى الأثمان دلة ما تسوى خمسة ريالات يحرج عليها وتباع بعشرات الألوف دلة ما تسوى خمسة ريالات يقول لي بخمسة قلت لا أنا أعطيك خمسة لأسفخرها لا أشوفها حس يعني موضعها الحقيقي اللائق بها هو المزبلة أعزكم الله نفايات عشرات الألوف فما يدريك سيارتك هذه يجي وقت من يحرج عليها وتبع ملايين أنا اقترح أن يعجل هذا ويقال خذها عجل وخزنها بمليون ولا مليونين ولا بطر النعمة أصبح الناس يبحثون عن أشياء القديمة يعملون البيوت بهيئة الطين الألبسة القديمة اللي أغنى الله الناس عنها هذا كلهم بطر النعمة تحاج العبد أن يستشعر نعم الله عز وجل عليه انظروا هذا الامتنان. فقوم سبأ ماذا حصل لهم تمزيق، زقناهم كل ممزق، جعلناهم أحاديث. صاروا صلى الله العافية. حديث يعني سالفة على ألسن الناس يتعظون ويعتبرون ما بلغك ما حصل لقوم سبأ، سمعت ما حصل لسبأ، يتحدث الناس عنه. مع أنه في السابق لا توجد مثل هذه الوسائل الآن التي تنقل وما يجري بالصور أولا بأول فأقول النعم إنما تقيد أيها الأحبة بالشكر لله تبارك وتعالى لكنه قد ينشأ جيل في هذه النعمة ولم يعرف ما كان قبلها فهؤلاء هم الذين قد يفرطون فيها ولا يعرفون قدرها اللي عرفوا الجوع في السابق إذا رأوا النعم هذه لربما سالت دموعهم أسألوا الله عز وجل أن يحفظ هذه النعم وبدوا يبحثون عن المحتاجين والفقراء ويواسونهم لأنهم يعرفون ما كانوا فيه من الفقر والمسغبة ما يجدون شيء يأكلونه أحد الأحياء الموجودين يحدثني مباشرة عن أبيه هنا في هذه البلاد يقول كان يمص النوى يفطر على النوى ليس عنده شيء في رمضان يفطر على النوى يفطر على النوى يمص النوى العبس تمر ليس التمره نوى نوات يمصها يفطر عليها بعض الأحياء الموجودون يحدثون عن كانوا يقولون لا نعرف اللحم إلا في الأضحى ونبقي العظام من الأضحى إلى الاضحى نضعها في الطعام رائحة بس اللحم رائحة انظروا انظروا الآن إلى الموائد والنعم تفاضت على الناس ما كانوا يجدون هذا ما كانوا يجدون هذا أهل النخيل وأهل أنا أقول لهم أحيانا أسألهم أقول وين نخيلكم يقول النخيل يباع لأنهم يزرعون بالسلم يأخذون قروض من الناس ويزرعون ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحصاد أخذ هذا وأعطي لي الدائنين طيب وأنتم ما لكم قالوا نأخذ اللي يتساقط في الأرض يتساقط من ماذا؟ من النخيل ويأخذون اللي يتساقط من الحبوب عند حصد الحنطة يتساقط يسمونها اللقاط اقراوا في سير اعلام النبلاء في ترجمه الامام احمد حينما خرج بعد الحصاد من اجل ان يلتقط حبات تسقط بعد الحصاد في الارض فرجع مسرعا فسئل ما ما التقطت مع الناس قال رايت منظرا كرهته ماذا رايت قال رايت الناس يمشون على اربع يعني الحب هنا حبه هنا حبه هنا حبه ما يستطيع يجلس فصاروا الناس ماذا يفعلون في الحقل على اربع انما ما يريد أن يقوم يجلس فصاروا كأنهم في هذا الحقل دواب فكره الإمام أحمد هذا المشهد وما التقط ورجع لعزه نفسه وحيائه الإمام أحمد يخرج للقاط واليوم يا اخوان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر النجاسات وما لا يمكن التحرز منه من يسير النجاسة ماذا ذكر؟ قال كبعر الفأر في الدقيق في الطحين بعر الفأر يعني هذا عندهم شيء ما يمكن الاحتراز منه عادي ما يمكن الاحتراز منه بعر الفأر الخبز ان هذا يعفى عنه يسير المجازح من منا الآن ياكل خبز أو معجنات أو غير ذلك اعزكم الله فيها بعر الفأر أنا أعرف أن الكلمة تشق على الأسماء مجرد ذكرها فكيف بمشاهدته فكيف بأكله حتى نستشعر النعم التي نحن فيها حين الآن أيها الأحبة إذا جلسنا على أطيب الطعام ألاحظ الإنسان شعره من اللحم, من اللحم من الذبيحة شعره عافت نفسه الطعام كله شعر لربما لم يتمالك وأعلن هذا أمام الذين يأكلون وعاف شمأز في السابق بعض الأحياء يتحدثون عن شربهم يقولون كنا نأتي الآبار فيها الله يعزكم الحشرات والجعلان والطين والوحل يعني تتحدث عن ما لا تتحدث عن حشرات ولا تتحدث عن فيروسات ولا تتحدث عن جراثيم ولا تتحدث عن بعوض وملاريا يقولوا نضع الغترة صفاية علشان تصفي الماء الذي نشربه أحياء يرزقون وانظروا الآن إلى شربنا انظروا إلى أمامكم الآن هذه النعمة هذا الماء اللي هذه النعمة أيها الأحبة إذا كان الله عز وجل يقول ثم لا تسألنا يومئذ عن النعيم لا تسألنا هذا اللام تدل على قسم مضمر والله لا تسألنا يومئذ عن النعيم ما ما هو النعيم عندهم مسؤل سئل النبي صلى الله عليه وسلم سألوه إن ما هو الأسود تمر والماء عنده أخبرهم أنه سيكون ولما ذهب خرج صلى الله عليه وسلم ما أخرجه إلا الجوع وخرج كذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم واتوا إلى الأنصار وجاء لهم بعذق من بسر وأكلوا ثم جاء بشات وأطعمهم من لحمها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسألن يوم القيامة عن هذا النعيم ما أخرجكم إلا الجوع إذا نحن في كل يوم على هذه النعم وهذه المواعد كل يوم ولا تنظر إلى ضخامة الآنية وتنوع وأصناف الطعام لا لا هذا الطعام الذي كثير هو الواقع أن الذي تأكل منه هو شيء قليل يعني لو لم يكن بين يديك إلا بهذا الحجم كف اليد من الطعام فهذا هو القدر الذي يأكله ذاك الذي أمامه صنوف الموائد والأطعمة وكما يقال الأواني ذات الأرقام القياسية من ضخامتها ماذا يأكل الإنسان؟ بهذا القدر فلو كان الذي أمامك بهذا القدر أو كانت موائد مستطيلة طويلة فالنتيجة واحدة أنك وجدت ما يحصل به الشبع فهذا كله من النعيم فالأكثر من هذا الله عز وجل في الحديث القدسي ألم نروك من الماء البارد ماء البارد من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان نروك من الماء البارد كل هذا أيها الأحبة يحتاج إلى شكر وإلا فإن النعم تتلاشى وتذهب وترحل إذا ما شكرت ولزالت أيها الأحبة فيوت القديمة تذكر بحال كان الناس عليها فالبطر ليس من صفات أهل الإيمان وأهل التقوى وتأمل قوله تبارك وتعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم ببطرهم هذا ما ظلم الله تبارك وتعالى ولكن الجناية كانت عليهم هم الإنسان يظلم نفسه حينما يتعدى حدود الله ويكفر بنعمته ويظلم نفسه صاحب المعاصي صاحب الفجور لا يظلم ربه فالله غني عن خلقه عن عبادتهم لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فالله غني عن الناس وعن عبادتهم ثم ايضا تامل قوله وما ظلمونا وما ظلمونا هل يستطيع الناس ان يظلموا الله عز وجل الجواب لا هم اضعف من ذلك فهذا يدل على قاعده لها شواهد ودلائل وهي أن نفي الفعل لا يدل على إمكان الوقوع نفي الفعل لا يدل على إمكان الوقوع وما ظلمونا فلا يمكن لأحد أن يظلم ربه تبارك وتعالى نفي الفعل لا يستلزم إمكانه وأيضا تأمل قوله تبارك وتعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمون هو كان يخاطبهم يقول لهم وضللنا عليكم مخاطب الغمام وأنزلنا عليكم المنة وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنة والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم لاحظ صيغة الخطاب هنا امتنان ناسب أن يخاطبهم بذلك لكن لما أعرضوا جاء الالتفات إلى الغائب وما ظلمونا ما قال وما ظلمتمونا وما ظلمونا هذه الجنايات التي حصلت منهم اقتضت الاعراض عنهم والاغفال لهم فتعدد هذه القبائح لغيرهم صاروا يتحدث عنهم تحول الخطاب من المخاطبة وظللنا عليكم وأنزلنا عليكم كلوا من طيباتي بعد جحودهم وكفرهم وعتوهم صار الحديث لغيرهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أغفلهم لأنهم لا يستحقون المخاطبة والاهتمام وهم في هذه الحال وهكذا ايضا تأمل قوله تبارك وتعالى وما ظلمونا هذا فعل ماضي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا فعل مضارع فجمع بين الماضي والمضارع يدل على أن الحال السابقة للأسف مستمرة فهم على نفس المهيع والنهج من العتو والظلم وكفر الكفر بنعم الله تبارك وتعالى وتأمل الاستثناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جاء قبله نفي وما ظلمونا ثم جاء بعده إيجاب أنهم كانوا أنفسهم يظلمون فحينما كانوا بهذه المثابة جاء هذا الاستثناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جاءت هنا لكن يعني أن هذا الظلم لم يقع على الله تبارك وتعالى طيب إذن أين ذهب؟ الواقع أنه تحول إليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قد يقول قائل لو قال وما ظلمونا هذا نفي طيب إذن ظلموا من؟ هم ظلموا أنفسهم فقال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون النفس تبقى متطلعة متشوفة لمن معرفة من وقع عليها الظلم حينما نفاه. عن نفسه تبارك وتعالى فبينا أنه واقع بهم ولاحظ هنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فقدم المعمول الأصل في الكلام ولكن كانوا يظلمون أنفسهم مفعول به يظلمون أنفسهم فقدمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فهذا يدل على أن هذا الظلم الذي يمنى به ويقع عليه إنما هي هذه النفوس الظالمة العاتية على ربها وذلك يدل أيضا على الحصر أنهم لا يظلمون غيرهم الواقع أنهم يظلمون أنفسهم فهذا المسكين الذي يجني الجنايات ويفعل الموبقات نقول لا تكثر على نفسك ترى يمس يكين تحمل على ظهرك لا تكثر لا تكثر حاسب وشوف وش حملت وانظر كيفا تتخفف منه أو أن تسقط ذلك جميعا ترى تكثر على نفسك فحينما تتغامز وتضحك وتسخر ممن ينكر عليك أو ينصحك أو نحو ذلك أو تتبجح او لا ترى هي عليك يعني ليس, ليس حد انت أنت بتحملها فارفق بنفسك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائر العمل هنا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابه مفتوح منشور كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى قضية لا تتعلق بزيد وعمر، ولا إذا تبت وأحسنت حالك مع الله أنك تحسن إلى الله أو تحسن إلى الآخرين لا لا لا أن تحسن إلى نفسك ثم انظروا إلى هذا الترتيب في هذه الآيات تناسق آخذ هذه القضايا آخذ بعضها بحجزي بعد فالله تبارك وتعالى ذكر لإنجاء من سوء العذاب تذبيح الأبناء واستحياء النساء اخراج موسى صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من مصر ثم فرق البحر بهم وكذلك أيضا أن الله عز وجل أراهم هذه الآية وكذلك ما حصل من ايتاء التوراة لموسى صلى الله عليه وسلم و. ما حصل من هؤلاء من عبادة العجل والعفو عنهم وهكذا ثم جاءت هذه النعم التي أنعم بها عليهم وكما ذكرنا في الليلة الماضية بأن الله لما ذكر هذه النعم ثم بعثناكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى أضاف ذلك إلى نفسه ولما ذكر العقوبة فأخذتكم الصاعقة ما قال فأخذناكم ب وهذا فيه ما ذكرنا قبل في إضافة الأشياء من النعم ونحوها إلى الله والأمور الأخرى من العقوبات ونحوها قد يبهم الفاعل مع أن الجميع من الله عز وجل هذا ما يتعلق بهذه الآية وإساء الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم